الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 تنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْلِهِ وَهُوَ يَعْذُرُهُ يَا بُنَيٌّ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه, حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنتك مث قال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتّعهم قليلاً ثم نضّرهم إلى عذاب غليظ نمتّعهم قليلاً ثم نضّرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومه يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد شيء إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله ع الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عوده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت <تصفيق> إن الله عليم خبير